مرضات للرب يعني هذا الفعل البسيط يحصل لك به هذا الأجر العظيم فائدتان كبيرة وكثير من الناس يمزي عليه الشهران والثلاثة ما تسوّر إما جهلا أو تهاون المهم أن فيه هاتين الفائدتين مطهرة للفمي مرضات للرب طيب يقول معلف لغير صائم بعد الزوال يعني ما في كل وقت ليلة ونهارا إلا للصائم كلمة صائم تعمل النفل والفر بعد الزوال أي زوال الشمس ومتى يكون زوال الشمس إذا مالت إلى الغروب إلى جهة المغرب لأن الشمس أول ما تطلع من ناحي فإذا توسط السماء ثم زلت عنه فقد زالت فما علامة الزوال يقول أهل العلم علامة الزوال أن تنصب شاخصا شيئا مرتفعا وتنظر إليه فما دام ما دام ظله ينقص الشمس لم تزع فإذا بدأ يزيد ولو شعره قد زالت. الشمس قد زالت هذه علامتها الزوال وأما بالنصف للساعات الموجودة الآن فأنت انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها والنصر هو الزوال فمثل إذا كانت الشمس تطلع على الساعة الثانية عشرة وتغيب الساعة عشرة كم يكون الزوال ستة, ها؟ ستة إذا كانت تطلع على وحده نصف واحده نصف لا لا معاش نصف واحده نصف واحده نصف واحد أضيفها إلى 12 13 كم نصفهم 7 لارب 7 لارب إذن تجول على 7 لارب إذا كانت تطلع على 10 ربع كم نصفهم 10 ربع 5 خمس سبع دقائق تزول على خمس سبع دقائق هاد... ترى هذا بالتوقيت العربي ايه أما بالتوقيت الفرنجي لا. ايه نعم طيب المهم ان الزوال له علامتان علامة الظل وعلامة السعاد علامة السعاد تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وعلامة الظل إذا بدأ الظل يزيل يقول لغير صائم بعد الزوال بعد الزوال ما حكمها للصائم بعد الزوال قالوا إنه يكره يكره فإذا زالت الشمس وعند صائم لا تستسوق لماذا مش الدليل قالوا عندنا دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي والعشي ما بعد الزواج هذا الدليل والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رحم والخلوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النهار وما هو الخلوف الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار آه... طيبا عند الله عز وجل أطيب عند الله مذيح النسك وهل المراد في الدنيا او في الآخرة الصواب في الدنيا والآخرة الدنيا ولا آخرة وأما قالوا فإذا كان أطيب عند الله مذيح النسك فإنه لا يمتغي أن يزال والسواك يزيله السواك يزيله فلا ينبغي أن يزال بدليل دم الشهيد عليه فإن دم الشهيد ما يزال ولا يجوز أن يزال الشهيد الذي يقتل في سبيل الله نعم يجب أن يبقى دمه عليه ويدفن في ذيابه في دمائه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحيان قالوا كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته وقال بعض آه العلم إنه يسن للصائم كل وقت كغيره واستدلوا بعموم الأحاديث الدال على استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل قال المؤلف رحمه الله تعالى لغير صائم بعد الزوال نور الله ها نور الله لكن ما, ماشي ماشي. ماشي لكن ما <engineering> بعد الزواج اي بل يكون مكروها وقبل الزواج يحال ويستحب بيابس ويباح برطب يستحب بيابس ويباح برطب فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام مباح برطب قبل الزوال ومسنون بيابس قبل الزوال ومخروه بعد الزوال مطلقا نعم ما, دليل ما دليلهم على ذلك يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدل باليابس مباح بالرطب لأن الرطب لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق يصل إلى الحلق فيقل بالصيان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صابيراه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. أما كونه بعد الزوال يكره <تصفيق> فقاء فاستبلوا بآثر ونظر الآثر ما راه ابن حديث عائشة رضي الله عنها إذا صمتم فاستاكوا بالغداف ولا فاستاكوا بالعشي هذا واحد التعليل قالوا لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحة كريهة لخلو المعدة من الطعام هذه الرائحة الكريهة ناشئة عن طاعة ناشئة عن طاعة وإذا كانت ناشئة عن طاعة فإن الأولى إبقاؤها, ابقاؤها. كدم الشهيد عليه فإن الدم لا ينبغي إبقاؤه بل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جرح في أحد قامت خاطمة رفير الله عنها تغسل الدم عن وجهه أما الشهداء فإن رسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في دمائهم وأن لا يغسل لأن هذا الدم المستقدر رحمه الله المستقدر ناشئ عن طاعة الله عز وجل فبقي فكذلك هذه الرائحة التي تكون أو التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئة عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها ومن المعلوم أن التسوك يزيلها لأنه مطارة للفم هذا هو التعليم فصار عندهم بذلك دليل وتعليم. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم بل وسنة في حقه كغير <تصفيق> قال في الإقناء الإقناء هذا من كتب الحناب له المتأخرين ليمشى على المذهب في الغالب قال وهذا أظهر دليلا وهو في الشيخ سامن تيمية أنه يسن حتى للصائم بعد الزوال ما هو الدليل في أدل عام مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة إليه السواك مظهرة للثم مرضاة للرب وهذا عام ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا وقد علمنا من القواعد الشرعية التي دلت دل عليها دلت عليها السنة وأخذ بها للعلم أن العام يجب إبقاء دلالته على عمومه كما علمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن, عن الحمر وعن أجرها هنا تكلم عن أجر الخيل التي تربط للجهاد في سبيل الله قالوا يا رسول الله الحمر قال إنه أنزل علي فيها هذه الآية الفادة فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شر يرى هذا استدال بماذا؟ بالعموم فإذا كان كذلك فإن الواجب في, في الكتاب والسنة أن تبقى دلالتهما على العموم إلا أن يردى إلا أن يرد مخصص واعلم أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام إلا ورد له مخصص إما متصل وإما منفصل إما لسبب وإما لغير سبب هذا لا لماذا؟ لأن من جملة البيان تخصيص العموم أو تخصيص العموم أرس كذلك إذ أنه لو جاء لفظ عام وحكمه غير عام ثم لم يبين ثم لم يأتي دليل يخصصه هل في ذلك تبيان لكل شيء لا فمن جملة التبيان لكل شيء الذي بيّن الله أن القرآن فيه أن القرآن تبين لكل شيء من جملة أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام وقد خصص أو وقد كان بعض أفراده لا يتناولوا هذا الحكم إلا ولابد أن يأتي ما يخصصه إما بشيء متصل مثل إيش المتصل كالاستثناء والشرط وإما بشيء منفصل وإما بسبب وإما بغير سبب الأقسام الآن كم؟ 4 كل عام لا يعم حكمه جميع أفراده فلا بد أن يقوم دليل على تخصيصه ها إما متصل أو منفصل أو بسبب أو بغير سبب ما هو الدليل على هذه القاعدة لأن هذه قاعدة نجزم بها الدليل قوله تعالى وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَقَوْلُهُ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثم فُصِّلَهُ ومن جملة التفصيل تخصيص العام لو كان هناك ما يخصصه نشوغ الآن الأقسام أربعة وإن كنا خرجنا عن هذا لكن انا من أنا أحب دائما أن نتعرض للقواعد لأنها أهم من المسائل الفردية بالنسبة لطالب العلم العام الذي ورد تخصيصه كثير في القرآن وفي السنة قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لا في خسر هذا عام جاء التخصيص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبثت فمن يرتدي هذا عام وجاء بعده قيد فيمت وهو كاف وفي السنة أيضا من هذا كثير المخصص المت... هذا بدون سبب المخصص المتصل, المخصص المتصل ب... بسبب مثل حديث ابن عباس في فتح مكة حينما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكم مكة وأشجارها وتتكلم بكلام عام لا يعرد شوكها ولا ينفر صيدها اذا فقال العباس الا الادخال فقال النبي عليه الصلاه والسلام ها الا الا الادخال الا الأذخل وهذا متصل لسبب ولا له سبب ها هذا متصل لسبب لا ما هو السبب لهذا التخصيص سؤال عباس العام المنفصل العام الذي خصص بدليل منفصل لسبب فرض الله على العباد خمس صلوات في كل يوم وليلة وهذا ظاهر أولا وظاهر العموم يشمل النهار الطويل والنهار القصير ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا فمقتضى الأدلة العامة أن اليوم الذي كسنة كم يزمن من صلاة خمس سلوات ولكن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل تكفين فيه صلاة واحدة فقال لا اقدروا له قدرا هذا دليل منفصل لسبب دليل منفصل لسبب دليل منفصل لغير السبب قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما سقط السماء, السماء العشر هذا عام لماذا للقليل. للقليل والكثير عام في القليل والكثير لماذا لانه مخصوص وهو من صغر عمو جاء الحديث حيث به هريرة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه فخصص هذا الحديث وهو منفصل ولا منفصل ولسبب ولا لغير سبب لغير سبب إذا كان كذلك فالأدل في السواك عامة ولا خاصة عامة السواك مطهرة للفم مرضات للرب عام لولا أنا شق على أمة لا بالسواك عند كل صلاحك هذا عام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك نعم هذا عام هذه الأدلة العامة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعله ما يمكن نخصصها إلا بدليل قالوا هذا الدليل حديثة الذي أشرنا إليه إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا فاستاكوا بالعشين وثانيا التعين لذكرنا ولكن الذين قالوا باستحباب السواك للصائم مطلقا قالوا أما الحديث فإنه ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم لأن الضعيف ليس بحجة فلا يقوى على إثبات حكم والتخصيص العموم حكم, ولا لا حكم لأنه يخراج لهذا المخصص عن الحكم العام ويثبات حكم خاص به فيحتاج إلى تبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقل وأما التعليل فإنه علي وذلك لأن الذين قتلوا في سبيل الله وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقاء دمائهم إذا بعثوا يوم القيامة فإنه يخرج يبعثون يوم القيامة وكلمه يعني يعني يخرج دمه نسيت لفظ الحديث يثعب دما اللون الدم والريح ريح المسك فلا ينبغي يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة ونظيره تماما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي مات في عرفة قال كفنوه في ثوبيه ولهذا ينبغي لمن مات محلما أن لا نطلب له خلقة جديدة فلنكفنه في ثياب إحرامي التي عليه وعلّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم يدفن في ثيابه كما أمر ذلك يكفن في ثيابه كما أمر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونقول أيضا إنه منتقب ربط الحكم بالزوال ينتقب طردا وعكسا لأنه قد تحصل هذه الرائحة آه. قبل الزوال قبل الزوال لأنها سببها خلو المعدة من الطعام وإذا لم يتسحر الإنسان في, أول الليل في آخر الليل ستخلو معدته مبكرة وأنتم لا تقولون إنه متى وجدت رائحة النكهة الكريهة هذه يمنع من, من أو يكره السواك هذه واحدة ثانيا منتقض بالعكس أو بالطرد بأن نقول إن من الناس من لا تحصل عنده وهذه الرائحة الكريهة وهذا موجود حسا مشاهد فإن بعض الناس لا توجد عنده إما لصفاء معيدته وإما لأنه ما, ما يتهضم الطعام منه بسرعة وإن كان هذا الاخير قد تحصل له روائح أكثر لكن على كل حال هذه العلة منتقبة وإذا انتقذت العلة انتقذ المعلول لأن العلة أصل والمعلول فرأ فالصواب إذن أن السواك سنة حتى للصائم ويؤيده هذا الحديث وإن كان ضعيفا حيث عامر إبن ربيعة رأية النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم نعم ما قال ما تدور بغاية وي انا نايده نعم والله كثير والله هذه ما ادري هذه عند اللي يشمون انا ما اشم احيانا النهار قصير ما ما <مع> <مع> في ما في ريحه ريحه العمه اي نعم لكن سؤال ابراهيم الان حتى لو تسوى كل انسان ما ما تروح الريحه صحيح تبقى اذا بعد منتقضت تكون لما المعي على كل حال الحمد لله هل أجل عندنا ظاهرة في العموم وراجع و... و... <تصفيق> فما... هذا واضح لأنه خوف من أن يتسرب الماء إلى جوفه هذا نقول, نقول في هذا الحال إنه يمكنه إمساقه إذا, إذا كان له طعم حتى لو فرض أنه قد يبس وأنه معه رطوبته في الزيق يمكن يظهر طعمه فلابد أن تذفله سبق نسخة الملاحظة ونسخة الملاحظة على إذن الله نعم ونسخة نعم سنوطة مصبائرة نعم لا بد إلا كما سمعت ماي ويش... ما قال بعض السلف قال ما... ما لا يريد الله من ان تعيننا انما المعنى ان, إن له اثر طيب عند الله وان كان مكروها عندكم محطة. نعم نعم تعليم رب رب اطيب من هذا اي ما هو تعني رب رب اطيب من هذا رد على من قال اي والله ما نأمانا ما ما نبدا نقول عند الله من ريح نعم. يقول ما له متأكد عند صلاة متأكد هذه خبر ثاني لقوله مسنون وتعدد الأخبار جائز قال الله تعالى وهو الغفور الوجود فالوجود هنا خبر ثاني ولا يجوز أن يكون, أن يكون صفة للغفور نعم. لأن نفس الغفور صفة طيب صفه صفه بالمعنى العام مو بالمعنى النحوي اللي هو هذه خطا يقول متأكل عند صلاه وانتباه الى اخر فالكلمه صائم بالكي المؤلف لغير صائم نفلا ولا فرضا الفرض والنفل نعم يقول عند صلاه وانتباه وتغير فم ثلاث امور ذكرها عند صلاه قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكلمة عند في الحديث وفي كلام المؤلف تقتضي القرب لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء كما قال الله تعالى إن الذين عند ربك كما قال في الكتاب فهو عنده فوق العرش فالعندية تقضي القرب من الشيء فإذا عند صلاة يكون قرب الصلاة وكل ما قرب منها فهو أفضل وأما قول بعضهم إن المرادة عند الصلاة يعني الوضو فهذا ليس بصحيح لأن الوضوء قد يبعد عن الصلاة هذه من جهة وعند لأن الوضوء له سواك خاص أو سواك خاص فالصواب أن عند الصلاة يعني قرب الصلاة ولكن بعض الناس يقول ان التسوق لا بد يكون هناك وسخ فهل نفعل كما يفعل العامة إذا تسوق مص السواك بلع الجواب لا لأن معنى ذلك أنك, أنك تزيل الوسخ من الأسنان لأجل تجعله في المعدة وهذا خلاف مقصول الشرق بل إنك إذا أحسست بأن هناك أوساخ حمل سواك فإنك تأخذه أو تمص ثم تدفله أو تأخذه مثلا أو بين أصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوسخ وقوله عند... عند الصلاة عند صلاة فرضا ونفلا طيب جنازه صلاة لأتركوا على سجود حتى عند صلاة الجنازة نعم لعم الحديث عند سجود التلاوة ينبني على الخلاف إن قلنا بأنها صلاة كما هو المشكول مما ذهب سن له ذلك والا فلا وكذلك في سجد الشكر ولكننا نقول اذا لم نقل بانه متأكد عند سجد التلاوه فانه داخل في انه مسنون كل وقت لكننا لا نعتقد بانه من هذا نعم. لا يكبر. لأننا ذكرنا من قبل قواعد حول هذا الأمر فقلنا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من المتعلقة بمكانها أولى وقلنا أيضا أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة التي تشرع للعبادة لها والسواك مشروع لها ولا فيها لها فعلى هذا تقدم هذه تقدم إتراك تكفيث الإحرام وأما المتعلق بالمكاوز وذات العبادة فقد مثلنا لذلك بماذا بالرمل في طواف القدوم والقرب من البيت أيهما اولى الرمل أولى من الدنوب من البيت لأن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة والدنوب من البيت تتعلق بمكانها نعم طيب عند صلاة وانتباه من, من النوم لقول فديف بن يمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص وانتباه بالسواك يشوص قال العلم معناه يدلكه ويغصله بالسواك فهو عند الانتباه من النوم يسن وظاهر كلام المؤلف أنه يسن عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار لأنه قال وانتباه ولم يخصه بالليل إذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالنا صحيح على قاعدة الدليل لا, لا, لا, لا, لا لماذا لأن الدليل أخص ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم لكن قد يقال إن حذيف رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عند النوم عند انتباه من النوم الليل ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار لأن العلة واحدة ويتغير الفم بالنوم وعلى هذا فيسن كما قال المؤلف عند الانتباه مطلقا بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار واعلم أن القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض أهل العلم الشيخ الاسلام تيميه بالعموم المعنوي لانكم تعرفون ان العموم يكون بالالفاظ كالسهل المعروفه وقد يكون بالمعاني بمعنى اننا اذا تيقمنا او غلب على ظننا ان هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم لم يدخل في النص لفظا فان نقول دخل فيه العموم المعنوي. وإذا قلنا إنه ثبث بالقياس الجلي فالأمر واضح لأن, الش... لأن السنة أو الشرع لا تفرق بين, مت... بين متماثلين طيب وتغير فام نكمل الثلاثة لكي نتأكد عند تغير الفام الدليل مطهرة للفام مطهرة فمعنى ذلك ما تحتاج الفام إلى تطهير كان السواق مشروعا قال المؤلف ويستاك عرضا يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم يستاك عرضا هكذا عرفت عرضا طول الأسنان كذا فيستاك عرضا بالنسبة لها وطولا بالنسبة للفم وين طول الفم من اليمين الى الشمال يعني من الابن اليمنا الى الاذن الühl هذا طول فهو طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان وقال بعض أهل العلم يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأن هذا أبلغ في التنظيف لأنه لاستanki طول لنظف اللي بين الأسناء أكثر ويحتمل أن نقول أنه يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا, طولاً وإن اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا ما دام المسألة ما فيها سنة بينة أيضا يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن الجانب الأيمن هذا ولذا اللي إلى الأذن اليمنى في جانبه منه الأيمن ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيامل في تناعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وبماذا يستاك هل هو باليد اليمنى أو باليد اليسر اختلف أهل العلم في ذلك فقال بعضهم يستاكوا باليد اليمنى لأن السواك سنة والسنة طاعة لله عز وجل وقربه إليه فلا تناسب أن تكون باليسرى لأن اليسرى تقدم وشون للأذى تقدم للأذى كما تقدم للقاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه وإذا كان السواك عبادة فالأفضل أن يكون باليمين وقال آخرون بل باليسار أفضل وهو المشهور من مذهب الماء محمد وعلّلوا ذلك بأن السواك لإزالة الأذى وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجماع فإنه يكون باليسرى ولا يكون باليمنى ولكننا نقول صدقتم إن السواك إزالة للأذع مطارة للفم لكن في نفس الوقت هو مرضاة للرب فهو طاعة وفصل آخرون في هذا فقال إن تسوك لتطهير الفم كما لو كان بعد الأكل مثلا أو بعد النوم إن تسوك لتطهير الفم فيكون باليسار لأنه إزالة في أذع وإن تسوك لتحصيل السنة فيكون اليمين لأنه مجرد قربه كما لو كان قد توضأ قريبا والساك عند الوضو ثم حضر إلى الصلاة فإنه يعد الله سلام فإنه يساك هنا لتحصل السنة لأنه فيكون باليمين وإلى هذا ذهب بعض علماء المالكية ففصلوا في هذا التفصيل وعندي أن الأمر في هذا واسع وأنه إن استاكى باليمين فباليمين وباليسار فباليسار لأن ليس هناك سنة واضحة في هذه المسألة نعم باليسار أين فلا أي بس عودوا بسنة أين أين بسنة يصيب اليد مخاط شيء قدر هذا على كل حال يعني ما يمكن ما نصيب ويمكن يصيب لكن ما ستتسوك تمسك المسواك فقط فالأقوال إذن ثلاثة الأقوال إذن ثلاثة المشهور من مذهب الحنابلة هو أنه يساك باليسار مطلق نعم ايه لا قول هذه بان هو لذلك اذق هو لا هم يقولون ان ان الاداء منه نجس قدر ومنه ما, ما هو دون ذلك ليه فاهم الاستياق عايز مهاره خلاف الاستنجاء كيف مهاره خوش يعني يستطيع ان هو ليس الاعصر ان هو يستعمل السواك بين الذس الأع... تهل الاعصر ايه الاعصر شيء اخر لا اقول يعني خلاف الاثر العادي ما يستطيع أن يستعمل يسرة في شيء نظف به عشيف لا لا لا الآن نحن استياكنا في الإسراء وضبطين التماء ها. ها. معرفة. نعم نعم نعم نعم نعم صح يقول مؤلف ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن انت الكامل على السواك فصار السواك سنة وينبع أن يتسوك بعود لين منقن غير متفتت ولا ضار ويتأكد في خمس مواضع قال وَيَدَّهِنُ غِبًّا يَدَّهِنُ ماذا معنى يَدَّهِن؟ أن يستعمل الدهن في شعره فيدَّهن غِبًّا الغِب يعني يوماً ويوما يعني يوما يفعل ويوما لا يفعل وليس بلازم أن يكون يوما ويوما يعني هكذا بالترتيب يمكن يوم ويترك يومين أو يومين ويترك يوم المهم أن لا يستعمل ذلك دائما لأنه إذا استعمله دائما صار في صار في عداد المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم وهذا من الأمور التي ليست بمحمودة ففي سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه يعني ما ينبغي الإنسان أنه يكثر الإرفاه نفسه وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعده ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون فيخنوا ويظهر فيهم السمن السمن ليش يظهر فيهم لكثرة الترف لأن الإنسان لما يترف نفسه ما يزيد وزنه وهذا دليل على أن كثرة الإرفاء ليس بمحمودة وأما تركه بالكلية ترك الديهان فإنه أيضا سيء لأنه يجب أن يكون الإنسان شعثا رأسه كالشجرة كالشجرة الشوك نعم ليس بجميل ولا بحسن فالإنسان ينبغى يكون وسطا بين هذا وهذا ويكتحل وطرا ها لا هو الظهر النهاري يختلف اذا كان راسه خفيف يدهن دائما وش وش ما غير يصير على على كتفيه ويذي الظهر ما يحتاجك في هال ما الظهر ما يحتاجك فيها يكتحل وطراً يكتحل بالعين وترا يعني ثلاثه في كل عين كل ليله نعم كل ليلة ولكن بماذا يكتحل قالوا ينبغي أن يكتحل بالإثمد الإثمد نوع من الكحل جيد جدا مفيد العين وإذا شئت أن تعرف عن فقرأ زاد المعادر بن القيم وهو من احسن الكحل تقوية للنظر ويقال إن زرقاء الإمامة وأظنه معروف لديكم تنظر مسيره ثلاثه ايام بعينه المجرده ثلاثه ايام ما ادونكم انتم تنظرون الى مسيره 20 متر نعم نعم يقولون انها لما قسلت قالوا لا بد نشوف هالعين اللي تنظر مسيره ثلاثه ايام عروق عينها يعني قد تكون محشوه من الاسم لأنه جيد للعين فينبغي الإنسان أن يكتحل هذا الاكتحال طيب الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للأنثى فقط الظاهر للأنثى فقط لما الرجل ليس بحاجة إلى تجميل العين وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ناره حسنا وثوبه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال وقد قال إنه بالنسبة للرجل إذا كان في عينه عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له وأما إذا كانت عينه عادية فليس بمشروع نعم أنه رأي ها اللي هو قالوا لي انهم مو موجود الان قالوا انهم موجود هو الظاهر انهم يقولون موجود كما يقول اهل المدينة ان العجوه موجوده وش العجوه يجيب لك ثقلت ما يمكن من ارذع الدجل يقول هذه العجوه وان حدثني شيخ من المدينة منذ سنوات يقول انه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا الافراخها هي في مكان فلان وعينه له هنا بين يقول يوجد في قرسان وقضير ا من قيمه اذا كان من قيم نقول في زمان كيف هذا الان نعم شكل ها الشجر احمر يبا طب كم شهر كذا هي بس يا اخ عبد الرحمن التزوير ما <تبت> هذا ما يقولوا هذا احمد تبي ان شاء الله وتتذكر الله كم عينك بهالحصى نعم طيب وين عندنا السؤال يده يدهن غبًا ويكتحل وترا وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر تجب التسمية في الوضوء يعني أن يقولها باسم الله ومتى تكون عند ابتدائه عند ابتدائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كذا وهذا يعني أنه في ابتدائه وعلى هذا فتكون فتكون التسميه واجبا والدليل هذا الحديث لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعدة المعروفة عندنا ان النفي يكون أولا لنفي الوجود ثم لنفي الصحة ثم لنفي الكمال فإذا جاءت القرآن جاء في الكتاب والسنة نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لوجود ذلك الشيء يعني لا يوجد هذا الشيء فإن كان موجودا فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فإن لم يمكن ذلك بأن صحت العبادة مع انتفاع هذا الشيء صار نفيا للكمال صار نفيا للكمال لا للصحة لأن الصحة موجودة مع انتفاء هذا الشيء فيلزم أن يكون المراد الكمال ولهذا أمثل كثيرة إذا شئتم نستعرضها على أسبوع السرعة مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود نعم لا إله حق إلا الله اما الاله الذي لا سبيح فموجود قول طيب لا. لا خالق للكون الا الله وش تقول ها هذا في الوجود ولا احتاج لا تقدير نفس الصحه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب نحن نشوف انسان يصلي يصلي وهو ما يقرا الكتاب الصلاة الآن موجودة بالفعل ها؟ لكنها شرعا غير موجودة غير صحيحة هذا نقول نفي للصحة طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا في إيش نفي الكمال لأن, لأن الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما هو ينتفى عنه الذي ينتفى عنه كمال الإيمان ولكن هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحق الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إذا طبقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا واجب فقط بل هي شرط في صحة الوضوء لأن نفي الوضوء لانتفاع التسمية معناه نفي لصحته ولا تنتفي الصحة لانتفاع شيء إلا وهذا الشيء شرط لكن المذهب وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لأن الحديث فيه نظر في صحته نظر ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أن التسمية ليست بواجبة وإنما هي سنة لأن هذا الحديث قال فيه الإمام وحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. وإذا لم يثبت فيه شيء فإنه لا يكون حجة فالمسألة فيها قولا القول الأول أن التسمية واجبة ولكنها تسقط بالنساء وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني أنها سنة وليست بواجبة لأن الحديث فيها لا يقوى على إيجابها على المسلمين وعدم صحة وضوءهم ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية وهي أحريث كثيرة ومنثل هذا لو كان من أمور الواجبة التي لا صح الوضوء بدونها لكانت تذكر إذا كان في الحمام فقد ذكر الإمام أحمد أن الرجل إذا عطس حمد الله بقلبه يخرج من هذه الرواية أنه يسمي يسمي بقلبه قال المؤلف تجب التسمية في الوضوء مع الذكر ففادنا بقوله مع الذكر أنها تسقط بالنسع فإن نسها في أوله وذكر في أثنائه فماذا يسمع يسمي واستمر واللي يبتدع اختلف في هذه المسألة اختلف فيها المنتهى والإقناع وهما كتابان من كتاب من كتب فقرحنابنا فقال صاحب المنتهى يبتدئ وقال صاحب الإقناع يواصل يستمر أما حجته صاحب المنتهى فيقول لأن هذا الرجل ذكر التسمية قبل فراغه فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على ورش صحيح وما حجة صاحب الأقناع فقال إنها تسقط من نسان إذا انتهى من جملة الوضوء فإذا انتهى من بعضه فإن هذا البعض الذي نسى فيه يكون يكون صحيح أيهما المذهب عند المتأخرين الذي في المنتهى هم يرون أن اللي في المنتهى هو المذهب لأختلف الإقلام من المنتهى فالمذهب ما في المنتهى صوت صوت اكسره تجب التسمية للوضوء مع الذكر طيب وهل تجب في الغسل يقول فقه نعم تجب في الغسل لأن الغسل إحدى الطهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء ولأنها إذا وجبت فوضوه أصغر حدث أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولاد وهل تجب في التيمم ها؟ قالوا نعم تجب في التيمم لأن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل ولكن قد يعارض ومعارض ويقول ان التيمم لم يكن له حكم مبدل في وجوب, غس... في وجوب تطهير الأعضاء لأن التيمم إنما يطهر فيه كم عضو مجدد. مجدد. مجدد. عضوان فقط في الحدث الأصغر وفي الأكبر فلم يمكن أن يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم ولكن على كل حال الاحتياط أولى مع أن الذي يتأمل حديث عمار بي ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة له إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ولم يذكر التسمية يستفيد منه أنها ليست بواجبة في التيمون بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في, في الشرق التسمية في, في الشرق قد تكون شرطا وقد تكون واجبا وقد تكون سنة وقد تكون بدعة قد تكون بدعة نعم غير مشروعة متى تكون شرطا في الذبح في الذكاة والصيد شرط ما, ما تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهول فإذا ذبح انسان ذبيحه ونسع أن يسمي صارت حراما وإذا رمى صيدا ونسع أن يسمي صار حراما صار حراما وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إذا رمى صيدا ونسع أن يسمي كان حراما وإن ذبح أو نسع أن يسمي فهي حلال أيهما أولى بالعذر الصيد. الصيد. الصيد. الصيد. الصيد الصيد أولى بالعذر قال كيف إذا, إذا, إذا تعذرونه في الصيد كيف تعذرونه في الذبيحة ولا تعذرونه في الصيد مع أن الغالب إن الإنسان إذا شاب الصيد ها؟ يستعجل وينسى يذهل وما هذا يقولون إنه لا تحل الصيدة المصيد ويحل المذكة الدليل قال لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل فقال وذكرت اسم الله فمعنى ذلك إذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل فنقول هو أيضا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل أو قال فاكلوا إلا السن والضفر أي فرق بين هذا وهذا ليس بينهما فرق فجعل حل الذكات أو حل المذكة مشروطا بالتسمع وإنهار الدم فكما أن الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصاعق كهربائي اشتقلنا في الذبيحة يقول ميت ما تحد كذلك إذا نسي ولم يسمي فهميت لا تحل لكن قد يقول قائل أليس الله يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطعنا بلى قال ذلك ونحن نقول به أيضا فهذا الرجل الذي نسي أن يسمي الله على الذبيحة ما عليه ولا خطأ لكن أنا اللي بيأكل, بيأكل من هذه الذبيحة متعمداً علي إثم لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهان ولهذا لو أكلت ناسيا أو جاهلا ما علي إثم ينطبق على قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسنا وأخطانا فإن قال قائل إذا قلت بهذا خسرت المسلمين ها؟ وشون أخص المسلمين تجي ناقة مشرية في 3000 أو في 4000 النسي لا يقول بسم الله تقول جرها للكلاب ها هذه خسارة خسارة على المسلمين معنى ذلك أن أموال المسلمين تريد أن تروحها فالجواب إذا قلت إنه يعفى عن, عن, عن النسيان معناه أنك تبي كثير من الذبائح تؤكل بدون تسمح بدون تسميه لان الناس كثيرا لكن اذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعير للكلاب في اليوم الثاني اذا ذبحوا بعيرا سمي ينسون, سمي ينسون, ينسون سمي يمكن يسمي 10 مرات هذا ما في شيء وما, وما هذه العلة إلا كتعليل بعض الناس هنا قال أنتم إذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب أقطع نصف الشعب ليش لأن نصف الشعب عندهم سراق يقول إذا قطعت يديهم صار نصف الشعب نعم أقطع يقول لا ما صحيح أنت إذا قطعت واحد كم يبيتوب ها يتهو مئات من الناس يتهو مئات من الناس وهذا الذي قرناه في مساله الزكاه انها لا تسقط التسميه بالنسيان هو الذي اختاره شيخ السامي من تيميه رحمه الله اي نعم طيب في قلنا ان قد تكون واجبه ليست بشرط مثل مثل الذي معنا الوضوء واجبه وليست بشرط وقد تكون مستحبه مثل لا. الأكل التسمع على الأكل مستحبة عند جمهور أهل العلم وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح أن التسمع على الأكل واجبة طيفي تكون بدعة عند الأذان أين قبل أن أذن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الصلاه قبل ان يبدا بالصلاه يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبيره الاحرام عند قراءه القران ها هي مستحبه سنة في اول السوره لا شك انها تقرا نعم. لكن في اثناء السوره زعم بعض اهل العلم انه يستحب ان يقول بسم الله ولكن بعض هو الصحيح رد هذا وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا كنت بتقرأ من أثناء السورة لا تقول باسمنا الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدة ومبشرة ونريم ولا تقول باسمنا الرحمن الرحيم لأن ما أمرنا بغير ذلك تعود ولا... واجب أيه والله ظهر القرآن أنه واجب ظهر القرآن أنه واجب يقول تس... تجب التسمية في الوضع مع الذكر مع الذكر ها ها وين هذا هو إذا قلنا نسل بالسنة مع نهل قال وي... ويجب الختان يجب الختان الختان أول من سنه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة والختان بالنسبة للأنثى هو قطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج قال الفقاه أنها تشبه عرف الديك وهذه المسألة ظاهر كلم المؤلث أنه واجب على الذكر والأنثى فيجب أن يختن الذكر ويجب أن تختن الأنثى متى قالوا في زمن الصغر أفضل إلا أنهم قالوا يكره في اليوم السابع ومن الولادة إلى اليوم السابع لأنه في هذا الزمن يخشى على الطفل لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل لأن فعله في زمن الصغر فيه إلام بدني لا قلبي أو لا الصغير المادري يتألم بدنيا لكن ما يتألم قلبيا وفعله في زمن الكبر فيه ألم بدني قلبي ومعلوم أن ذلك أخف هذا من وجه من وجه آخر أن فعله في زمن الصغار أسرع نموا وبرآن كما هو معلوم مشاح فيكون أفضل وقد اختلف العلماء في الختان في أصله هل هو واجب على الذكر والأنثى كما هو المذهب أو هو واجب على الذكر دون الأنثى كما هو اختار الموفق وجماعة من أهل العلم أو هو سنة في حق الجميع في حق الذكور وفي حق الإناث وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود أطال في حجج الفريقين ولكنه لم ينتهي إلى ترجيح وكأنه والله عالم كأنه لم يترجح عنده شيئا في هذه المسألة وأقرب الأقوال فيها أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقية وتجمع وصار سببا اما لاحتراق او الالتهاب او لكونه كلما تحرك او عصر هذه الجلدة خرج فيتنجس بذلك فهو في حق الرجال واجب اما في حق المرأة فان غالة ما فيه من الفائدة يقولون انها انه يقلل من غلمتها يعني من شهوتها وهذا طلب كمال وليس, وليس من باب إزالة الأذع فيكون الفرق بينهما هو هذا وهذا عندي هو أقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء ثم إنه لابد من أن يكون هناك طبيب حادق يعرف كيف يختن فإن لم يوجد طبيب حادق فهل يجوز للإنسان أن يختن نفسه إذا كان يحسنه إذا كان يحسن ذلك يجوز أن يختن نفسه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه فإذا كنت تحسن فلا مانا يشترط أيضا يقول مؤلف ما لم يخف على نفسه فإن خاف على نفسه منين من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب وهذا شرط في جميع الواجبات ما تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر أو المرض فإذا كان يخش على نفسه فلا يجب طيب هل يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ عشر سنين يجوز يجوز لحاجة يعني هذا حاجة لا بأس بها طيب إذن ما هو أدلة ما ذكرنا أن الراجح نواجه في حق الدجال سنة في حق النساء الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس من سنة الفطرة وذكر منها الختام ولم يفصل ولأن وإنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم أن يختتن وهذا يدل على الوجوب ولأن الختام ميزة بين المسلمين والنصارى <تصفيق> حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في في المعارك بالختار اليهود يختتنوه والمسلمون يختتنوه والعرب أيضا قبل الإسلام يختتنوه لكن النصارى لا يختتنوه فقالوا هذه ميزة وإذا كان ميزة فهو واجب كذلك قرروا الوجوب قالوا إن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن لا جوز حرام والحرام لا يستباح إلا بواجب وإلا ما يستباح بالسنة وعلى هذا فيكون الختان واجبا لأنه لأن الحرام لا يستباح إلا بواجب قالوا ولأن الختان يقوم به ولي, ولي اليتيم ولي اليتيم وهو اعتداء عليه قول لا واعتداء على ماله لأنه بيعط الخات أجره فلولا أنه واجب ما جاز الاعتداء على بدن اليتيم وماله وكل هذا كما سمعتم من الأدلة الأترية والنظرية هي دل على الرجوب لكنه بالنسبة للنساء فيه نظر فالظاهر من الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء أدريه ما, ما, ما سمعت هو ما سمعت من أقول ما سمعت من أن الرجال ختانه من إزالة الأدع ختانها لطلب الكمال فقط وفي حديث لكن بس انه ضعيف انه سنة الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء الا انه ضعيف قلت له صح كان واضح جدا ثم قال ويكره القزع ما هو القزع القزع ذكروا انه حلق بعض الراس وترك بعضه هذا هو القزع وهو أنواع فتارة يحلق بعضه غير مرتب يحلق مثلا من هنا من الجانب هذا الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر ومن القفاء لكنه غير مرتب بقع بقع بقع مثل قزع السحال وهذا واضح أنه مكروه لأنه مشوه أيضا قلنا لا مشوه والنوع الثاني أن يحلق وسطه ويدع جوانبه والقسم الثالث أن يحلق جوانبه ويدع وسطه قال ابن القيم كما يفعله السفل والقسم الرابع أن يحلق الناصف فقط ويدع الباقي وأقول القسم الخامس أن يحلق جانب الرأس ويدع جانبهم لأجل العمره الثانية نعم كما حدثتكم من قبل أنني وجدت رجل يسعى بين الصفة والمروة وقد حلق رأسه من نصف من نصف طولا هكذا هذا أبيض وهذا أسود فقلت له كيف تفعل هذا هذا شيء مكروه وقزع قال لا أنا لأني حلقت نصفه لعمرة أمس ونصفه الثاني لعمرة اليوم هذا أيضا من القزع ولهذا نقول إن القزع مكروه إلا إذا كان قزعا مشبها للكفار فإنه يكون محرما لأن التشبه أبو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه طي ماذا نصنع لو وجدنا شخصا قد قزع رأسه نقول الآن احرقوا كله ولا احرقوا كله وتركوا كله الآن ما تصور إلا احرقوا كله أما ترك كله هذا في المستقبل نعم أظهر أن هذا من القزع <تصفيق> ومن سنن الوضوء السواق يعني المؤلف الباب الأول قال باب السواق وسنن الوضوء نعم ها؟ بالتحليم. نعم ها؟ كراه يكره ما ما ما ارى شيء يوجب حمله على الكراهه لكن ما اعرف ان احد قال بالتحريم ان قال احد فهو جيد هل التشبه حرام طيب <تصفيق> أي ما هو الرقبة من من الرأس شير. نعم هذا ليس حلقة يبصر آخر في العرس هذا ليس من قزع هذا ليس من قزع قزع حلق بعضه وترك بعضه هكذا شير. قال أهل العلم لابد أن يكون حلقا قال ومن سنن الوضوء السواك من سنن خبر مقدم والسواك مبتد مؤخر والسنن جمع سنة وتطلق السنة على الطريقة وهي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة مثاله في الواجب قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا هذه السنة واجبة ومثال السنة المستحبة حديث ابن مسعود من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هذه السنة واجبة مستحبة وأما السنة عند الفقهاء والأصليين فيريدن بها ما سوى الواجب يعني التي أمر به الذي أمر به لا على سبيل الإلزاع وحكمها أنه يتاب فاعلها ولا يعاقب تاركها والمراد بالسنة في كلام الفقهاء كلما أتتك فالمراد بها سنة التطوع ولا الواجب التطوع يعني هذا مصطلحهم من سنة الوضع السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي لا أمرتهم باستواك مع كل وضوع وغسل الكفين ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضى بدأ بغسل الكفين ثلاثا ولأنهما آلة الغسل فإن بهما ينقل الماء وبيهما تدلك الأعضاء فكان الأليق أن, تتقد أن يتقدم تطهرهما فهذا عندنا دليل وتعليل فإن قلت لماذا لا تقول إنه واجب مع مداومة النبي صلى الله وسلم عليه قلنا لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم ولم يذكر الكفين قالوا غسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء يجب الضمير على غسل الكفين ثلاثا يجب من نوم ليل ناقض لوضوء لكن لمن أراد أن يغمسهما في الإناء ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقضوا أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده الحديث مرة ثانية إذا استيقضوا أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فقالوا لا يغمس حتى يصل يدل على وجوب تقديم الغسل لأنه لا بد أن يتوضى وقول المؤلف من نوم ليل خرج به نوم النهار فلا يجب غسل اليد منه اليد الكفين منه وهنا لو قال قائل في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه نوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم وإذا في قول إذا استيقظ ظرف مطلق فيشمل أنا الليل وأنا النهار فلماذا تخصونه بالليل قالوا نخصه بالليل بالتعليل الذي علّله النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا بالليل وهذا من باب تخصيص العام بماذا؟ بالعلة تخصيص العموم بالعلة هذا منه فإذا قال لك غائل مثل لي بمثال فيه تخصيص العموم بالعلة فهذا المثال فهم يقولون لما علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا تصلح إلا لنوم العيل صار المراد بالعموم في قوله من نومه ايش نوم الليل فهو عام ولد به يا حسين ولد به الخاص طيب وقوله من نوم ليل ناقض لوضو احترازا مما, لم مما لو لم يكن ناقضا وما هو الناقض كل نوم على المذهب ناقض إلا يسير نوم من قائم وقاعد والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على إيش على الإحساس فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينتقض وهذا الذي ذكره العلماء الفقهة هنا حيث قالوا ناقض للوضو يؤيد أن القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضو ما فقد فيه الإنسان إحساسه وجه ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود وعلى هذا فإذا كان الإنسان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقل وضوءه نعم مع أن الفقهة في بابنا وقضى الوضو يخالفون ذلك إذن يجب غسل الكفين قبل إدخالهم الإناء ثلاث مرات إذا استيقظ من نوم ليل ناقض الوضو نعم ومن السنن البداعة بالمضمضة ثم للسنشاق البداعة يعني في غسل الوجه بالمضمضة ثم للسنشاق هذا بعد غسل كفين يتمضمط ويستنشق والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات يستنشق المضمط إدارة الماء بالفم والاستنشاق جاذب, جاذب الماء بالنفس من الأنف هذا الاستنشاق فالبداءة بهما قبل غسل الوجه أفضل وإن أخره ما بعده طيب قوله البداية بمضمضة ثم استنشاق ما ذكر المؤلف ثم استنثار لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء يستنثره وإلا فلا بد من الاستنثار يعني بمعنى لا تكمل السنة السنة إلا بالاستنثار كما أنها لا تكمل السنة في المضمضة إلا بمج الماء وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا لكن الأفضل أن يمجه لأن هذه المضمضة والتحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا بما يلتصق به من الفضلات الكريهة في الفم والمبالغة فيهما أي في المضمضة والإسنشاق لغير صائم المبالغة فيهما بمعنى أنك تحرك الماء بقوة في باب المضمضة ولا تخليه بس بقريب خلوه يصلي لكل كل الفم الإسنشاق أيضا أن تجذبه بنفس قوي بنفس قوي تجذبه هذا، هذه المبالغة ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره فقط هذا الواجب فالمبالغة زيادة على الواجب والمبالغة يقول المؤلف لغير الصائم أما المبالغة في المضمضة والإنشاق للصائم فإنها مكهوها فإنه... لأنها قد تؤدي إلى إيش إلى ابتلاع الم ونزوله من الأنف إلى المعدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن الصبرة أسبغ لوضو وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وكذلك لو فرض ان للانسان جيوبا انفيه وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب والمه نعم او فسد الماء وربما يؤدي إلى صديد او نحمد ذلك ففي هذه الحال نقول بالغ لا لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك والمبالاه في من اهل الصائم وتخليل اللحية الكثيفة تخليل اللحية الكثيفة اللحية كثيفة وخفيفة فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة هذه الخفيفة والكثيفة هي التي تستر البشرة فإذا كان الإنسان ذا لحية خفيفة لا تستر البشرة وجب عليه أن يغسل اللحية وما تحتها التعليل لأن ما تحتها حين كان باديا كان داخلا في الوجه تحصل به المواجهة فواجب غسله أما إذا كان كثيفة فإنه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط وهل يجب غسل المسترسل منها ها؟ المشهور من المذهب الوجوب أنه يغسل المسترسل والقول الثاني أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس ولكن الأقرب الوجوب والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلية في حد الوجه وأما المسترسل من الرأس فإنه لا يدفل في الرأس لأن الرأس مأخوذ من الرأس وهو العلو وما نزل عن حد الشعر نعم فليس بمترأس إذن اللحية إن كانت كثيفة استحب أن تخلل وإن كانت خفيفة واجب أن تغسل وما تحتها طيب وقال المؤلف تخليل اللحية الكثيفة كيف تخليلها تخليلها له صفتان أحدهما أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويقولها كذا هذا واحد والثاني أن يأخذ كفا ماء ويخللها بأصابع كذا كالمشت وكل ذلك ورد به الحديث ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال رأيه النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء وهذا الحديث وإن كان في سنده ما فيه لكن له طرق كثيرة جدا من غيره من أحاديث أخر أيضا يعني له طرق وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته وعلى هذا فيكون تخليل اللحظة كذيفة سنة وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يجب إيصال الطهور فيه إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة وهذا إذا كانت الطهارة الطهارة كبرى عن جنابه فإنه يجب أن يغسل الشعر وما تحته وإن كان كثيفا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول عليه الصلاة كان يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات وحديث يغسل الشعر وأنقو البشر القسم الثاني عكسه لا يجب إيصال الطهور إلى ما تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة وذلك في باب التيمم التيمم لا يجب عليك أن تسل التراب إلى ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة والقسم الثالث يجب إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة ولا يجب إذا كانت كثيفة وهذا في, في الوضوء قال وتقليل لحية الكثيفة فإن لم يكن له لحية غسل وجهة غسل وجهة وسقط سقط التخريق هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له رأس في باب الحج والعمرة إنسان أصلى ما عليه شعر ها؟ نعم يسقط عليه يسقط عنه الحلق يسقط يسقط أين أن بعض العلماء يقول يجب عليه أو يسن له أن يمر الموسى على رأسه ها؟ أي ما له فائدة الحقيقة ما له فائدة اطلاقا لأن امرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته حتى نقول لما تعدر أحد العمرين وجب الأخ وش المقصود من امرار الموسى على الشعر إزالته وقد حصلت نعم وما هذا إلا نظير قول من قال إن الأخرص لما يتكلم ها؟ يقرأ الفاتحة لحركته لازم يحرك لسانه وشفتين وهما له الصوت ولا له وش الفائدة لا فائدة لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله لإظهار النطل والقراءة فإذا كان ذلك منتعذرا فتحريكها عبثا وتخليلها الكثيفة والأصابع تخليل الأصابع اليدين ولا الرجلين كلاهم لكنه في الرجلين أوكد نعم كيف يخلل اليدين يخلل اليدين هكذا يدخل أصابعها كالتشبيك بعضها ببعض وعما تخلل الرجلين فقالوا إنه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل نعم. عرفتم؟ خنصر اليد اليسرى هذا الصغير من يد اليسرى مكتدئا يخنصر اليوم... الرجل اليمنى من الأسفل وماشي إلى الإبهام ثم الرجل اليسرى يبدأ من الإبهام لعجل التيامن لعجل التيامن لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين الرجل اليسرى الإبهام فيبدأ في, في اليمنى من الخنصر وفي الوسرة من الابهاء ويكون بخنصر اليد اليسرة تقليلا للأذى والوسرة ما نهي لتقدم للأذى ولكن لا شك إن هذا استحسنه بعض أهل العلم لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر فيقال هذا استحسن من بعض أهل العلم ولكن الإنسان لا تزم به كسنة مثل ما ذكروا في تقليم الأضافر إنه يقلمها مخالفا وروى في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يتفت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قلم أضافره مخالفا لم يصبه رمج في عينه نعم تطعيم عن, عن الرمج لكن هذا الحديث لا يثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام كيف المخالفة تبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة هذا باليمنى باليسرى تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر هذه المخالة نعم لكنه لو صح الحديث على العين والرأس نقول الله على كل شيء قد قد يكون هذا سببا جعل الله سببا وإن كنا لا ندرك كيف ذلك لكن الحديث لا يصح ولا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام إذن كيف أقلم الأطفال أقلم الأطفال على حسب حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناع له وترجله وطهوره وفي شأنه كله كيف من أين أبدأ؟ من خسر اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر نعم هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك لكنه أقرب من المخالفة فهنا يقول المؤلف و... و... والاصابع والتيام ها حديث, حديث ضعيف ضعيف التيامن ايضا يسهل التيامن فاحنا قلنا ان التخليل في الرجلين او لماذا لوجهين الأول ان اصابعها متلاصقه والثاني أنها تباشر التراب والأذى فكانت أولى من اليدين قال المؤلف والتيامن يعني من سنن الوضوء التيامن فتبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وبالخد الأيمن قبل الأيصر وبالأذن اليمنى قبل اليسرى ها خير صحيح؟, صحيح صحيح خير صحيح إذن الأعضاء الأربعة فقط اللدان والرجلان تبدأ بالأذن اليمنى ثم اليسرى وبالرجل اليمنى ثم اليسرى أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة هكذا والرأس كذلك يمسح مرة واحدة والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان عن, عن عذن واحد فهما داخلان في مسح الرأس ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فبماذا يبدأ في اليمين وكذلك بالنسبة لأذنه اليمنى يبدأ بها قبل الإسراء الدليل على مشروعية التيامون قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأجبه التيامون في تنعوله وترجله طهوره خطأ طهوره وطهوره وفي شأنه كله يوجبه يعني يسره التيام وعلى هذا نبني هذه هذا الحكم على هذا الحديث التيام قال واخذ ماء